هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن لا إله إلا هو، لا إله إلا هو،, هو الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار يا محمد